بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين وقال عز من قائل وقال ربكم ادعوني استجب لكم أما الآن فنترككم مع الدعاء ولقد <تصفيق> لقد کنید کنید کنید